وَماَا يُدَركَ لعَ السَّاعة قريب يَسْتَعجلِ بهِهَا الذيينَ لا يُمِنونَ بِهَا وََّذِينَ آمنوا مُشْفِقونَ مِنْهَا وَيَعلممونَ أنهَا الحَّ أَل إِ الذيينَ يُمَارونَ فيِي السَّاعةِ لَ فِي الضّلالِم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 ذلك هو الفضل الكبيد